إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور